يا الدين، حوزة الإسلام يا رب العالمين.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 انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت انصر الاسلام واهله في كل مكان اللهم انصر الاسلام واهله في كل مكان اللهم انصر الاسلام واهله في كل مكان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 ولا حول ولا قوة إلا بك فإليك نشكو ضعفنا فإليك نشكو ضعفنا اللهم هذه روث جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفخرها جاءت تحدك وتكذب رسولك وتقتل المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم أنجز لهم ما وعدتهم اللهم انجز لهم ما وعدتهم اللهم انجز لهم ما وعدتهم في كتابك اللهم انا نشهد لك عهدك ووعدك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 بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم عبرة لأمثالهم من اليهود والنصارى والمشركين أذلة الصاغرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزمهم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 اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدس أسمائك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى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 اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر على بصيرتي يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم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 اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا واد النعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم عليك بمن أدخل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 لعنا كبيرا اللهم إن لم ترد هداية لهم فلعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة